الابت يا روحة ثبت والعلاج روح الواحد ايضا دائما الحصير الكبير هو الحصير الاربعين ورتبط للتجربة على الجبل ولذلك أود أن أتأذمن معكم التجربة على الجبل في الاضحاح الرابع من انجيل معلمنا نسل بشيش حول الملاحظة وحد بان اقولها ان التجربة لا تعني تخلي من الله يعني ان الله تابع ان كان او تخلي عنه لكن كده التجربة السيد المسيح جاءت في التجربة وهو في أنجح أوقاته سواء من نحيطه هو طبعاً في النجلة للنسيح في المتأنجح الأوقات تعبيره لأفوتية المستلين لأن كل أوقاته متساوية في الكمال لكن أقصد اللي جاءت في الكذبة في وقت جليل روحي في فترة كون أرجعين يوم كيام فترة روحية وفتعا فترة نجيد مع الأرض في خوة في تأمل يعني فترة كونك بعد الإعلانات الإلهية الجميلة وقت الأمام الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي بين سر الروح القدس ظاهر عليه على هاي الصنم فتجرؤ أجن لا تدل على ان ربنا بعلان ولا ان ربنا متخلي ولا اني سحب حياته واحدة بالنسبة لاي انسان للمسيح ضرب في وقت من احسن الاوثار اذن التجارب شيء يرجى به الله ويريد للحائدة يعني ما يجيش امكان يقول ليه ربني سردني ليه ربني متخلي عني ليه ربني جعلان مني على شام التجارب لا افضل لان التجارب نوع من الاستفاد الروحي وزيارات النعمة الجميلة وعقوب الرسول يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تفعونا في تجارب متنوعة احيانا تكون التجربة لسبب حسد السياطين لأن الانسان الناجح في حياته السياطين بتحسد تجديل التجربة بسبب هذا الحسد والسياطين او الناس الاشراث نسان كده حيوب السبير كان رجلا ناجحا وحزدته السياطين لسبب نجاحه. <تصفيق> وايضا بسبب هلاقته الطيبة مع الله وايضا بسبب نبيح الله له ربنا قال على ايوب رجل كامل ومستقيم مين ده اللي ربنا يقول لي رجل كامل ومستقيم الشياطين بتحفظ فلوك التجربة الايوب من حسد الشياطين التجربة دات لآدم أيضا من حسد الشياطين حسدوها على المركز العظيم الذي له عند الله إزاي ربنا بيحبه إزاي ربنا خلقه على طرفه ومثاله والمقلب إنسانا كسبهنه إزاي ربنا صلاته على جميع الشاهنات المعجيرة في الجنة إزاي ربنا السنة في الجنة حسبه على شنطة من أون في الابتس الإلهي والمال الذي دخل إلى العالم بحسبه. لوث التصديق أيضاً ذات التجارة من صنع الحسن. حبه حبه أمي الحبه. من فضلوه على البعين أبوه نبي عميس ملون دليل الحب والصدير رأى رأى أن الشمس والأمر وحداثر فاوكر بمسجدونه ورؤية أخرى مموكلة فكأنه هيأخذ مركز لا لحسب المسيح نفسه، لكن التدارب من حسب السياطين ومن حسد الناس الشيطان مقدر في حكم الأبدا عظمت المسيح عند مهر الأردن القابل يشهد ليه هذا هو ابن الحبيب الذي بين في الارض الروح القدس بيحل عليه محنى المعنجان بيقوله انا المحتاج ان اعتمد منك فواجه المسيحة من الارضن محتموك الشتان جاد فلويت كل التجارب نتيجة مشكلة موجودة او خطأ موجود التجارب كثيرا ما تعطي نتيجة حسد السّيّادين أو حسد الناس الأشرار أيضا رؤساء الكهنة حسد المسيح وعله هو كل قد تار وراه لو أخذ الناس منه وتثيرون يحبون ويتقعون فيه خطايا لتسبب مشاكل وفي أعمال برد ونجاح في الحياة لنسبب حتى الثياتين بالنسبة للمسيح بالنسبة لهؤلاء الإجنسين كانت حتى الثياتين وحتى بنت أسراك لهكذا أنت حول ما تبتدي تنشي بطريق ربنا ولاقى الشياطين يحسدوا والله بإهداء نعمل منه يبيني بطريق البالي وطلع قسم يقول لكمينه ورفت أتركوش حسب الشياطين لا يحتملون بره إنسان إنسان يوضح حياته لازم الشياطين تخصوا في عشان حتى هذا النجاح وخصوصا اذا كان واضح في حياته مع ربنا يعني لو ان تم روحياته مش محتاج لشياطين تحرده هو مشيه جاهل. لا إذا كان يغحي السوافين تتحقب وكان تغيى الكبيس الأنبى عن تريس الكبيس دخل علشان يبدأ مولا من ألوان الحياة الملائكية على الأرض التفرغ الكامل لله فهذا تتعلم السياتين ويبدأ لو في الاعلان فتتعلموا عديد ونحن السمح ولازم تخلص عليه قبل ما يتحلل فاتحة فميش أده فبدأ فيه نحاربته بكل قوة بكل قوة بكل أناع الابراءات من وسائل الاغراءات والتخويف والضرر بالمناظر المذعاه واعطاء الحقوق اللي يظن ان الشحن الاساسي في ثاني طاقه ده كده بس ده كلام ممكن اللي في الكاميرات في العالم كمان ده يجي يحاربنا في الدريه في منطقه الشياطين لا يحتملون نجاح شخص في حياته الروحية مع الله، ولا حتى نجاح في حياته العالمية، وتم نجاح يوسف. يوسف الصديق كان شخص ناجحًا. يوسف يوسف الصديق. نجاح ده تعب السياتين نعمل لمعامرة يترموا جهد السجن سبحانه تقير احترسوا من حسد السياتين وإذا جاءت تجارب من حسد السياتين اصرحوا واطمئنوا لأن ذا دليل طريق ربنا لازم طريق ربنا تبقى في بيقات ولازم تبقى فيه متاعب لازم يكون فيه ثواتين في حربه احنا ما فيه ثواتين تحاربنا نقول يا رب احنا تهنا في الشتة ولا ايه مش نقول في ما فيه متاعب مش نقول الثواتين مش قويسة يحسدوها والأيه الأجاب ليس قليلا على تخل الله أبدا. خلق في تجارب المسيح تجارب ومعهم انتصار محط الاثنين مع بعض. ونفيض بعثات الحقائق. ونقوم في تجارب يأخذ الحقيقة كاملة. في التجارب في مطاعب من الشياطين. لا كلام نصف الحتة والنصف الثاني فيه انتصار لا عزم انتصارنا من الذي أحدث المثير ذيل من الشيطان على الجبل هذا نصف الحتة والنصف الآخر انه انتصر على الشيطان على جبل. بالتجارب رباني اقول هتوجدت تجارب لكن انا هكون معك فيها هتوجدت تجارب لكن انا هكون معك فيها <تصفيق> فالمسيح قال للتلاميش ايه قال لهم السيطان مبنع ان يغر بدلكم كل المساعدة يغر بدلكو السيطان مبنع اعتقد راح تخرجني في كمب دكتور سامي اياد قال لك بترس ولكن اصلي من اجلك لالا يضعف ايمانك شيء صعب وفي نصيحه النبي لما الذين كانت محاسة بالأعداء يتعب جهز يمحاسة بالأعداء بالنسبة الحقيقة بالتجربة طب المسك الثاني إيه أنيسى اعطلنا وقال اتح يا رب عزي الغلام لوارى أن الذين معنا أكثر من الذين عليهم في تجربة فيه المدينة محيطة بقوة العدو ولكن هناك ايضا الملايكة تدافع وتحارف الانسان الروحي إذا رأى تجربة يقول هناك بركة وراء التجربة هناك نعمة وراء التجربة هناك انتشار وراء التجربة هناك يد الله التي ستعمل معي في هذه التجربة هذا يحتروه في كل طرح اذا كان المسيح قد جرب اذا لا تتباوخ انت اذا جرت المسيح في كل دره قد جرب ثم الانتا اللي ما عندك تجرب خالص تبقى ايه المسيح في كل محبته للآب قد جره ثم الانتا اللي ما عندك تجرب محبة تبقى ايه قول اذا كانوا قد فعلوا هاتذا للغسل الراسل فتم بالأولى بالواسل تدارب المسيح على جبل شيء طبيعي ما كانت ممكن ان السيطان يشوف اللي حاصل في الأردن وقت العناد من يوحن المعمدان ويقعد كافر بمستحيل صدق, صدق. ايه اللي بيحصل به وطرد هو ابن الله ولا لا وطرد الابن اللي السر به الاب وان ايه حكاية معزعة مش, مش قادر يحسن. دخل في فكرة الفتسام بحجرة يحشر نفسه بكل حاجة يحشر نفسه بكل حاجة من الناس من غير مناسبة دعوة من غير دعوة هو حشر. حشر الكثرة يعني بتاع النقد لا عادة في الجنة رح حشر نفسه في الجنة تبين تمام واللي في على الجبل راح تنبعه على الجبل انت مات لا كنت دايس على في الجبل وخدت تشوف الحكاية دي ايه هكي دي اثرت يعني مش دي ما عدم خجل والله مش كل اثراتنا دي اثراتنا عدم خجل مش ربنا علمك داي من قاله من الجوالات في الارض والتماشي فيه كل حتة لقيته واحد طيب اخذ اقول لي من طيب اجلت معك اذا كان السيطان قد تجرق حتى بالنسبة للمسيح ان يجربه والانت ايه اللي جان هشكرت يا رب هشكرت لأنك التجارب على قدي في تجارب أسعد وحن نشوف واحد جاي يقويب التجير تجارب صعبة البيت تتحدوا والعيام بناتوا والغنمات والخجارات والغنى كل راح ما خليه اشعد لكن انت يمكن تجاربك على قديم مين ما تجربة كله اشترك يا رب على اكي كده رب عن كده دي كانت خارج برضو اشترك لان ربنا بيجيب التجارب على قدر احسناني مش اجرب جرب ايه كتير لان اعيد لحسنة انت مش كده لان اترى بتحسنش تلوها بعل ويأتي بالتجربة على قدر الاحتمال لأنك تكد يقول انه لا يجربكم فوق ما تتكون ويأتي بالتجربة ومعها المنتج. ويأتي بالتجربة ومعها الجرفة الله الله لا يساكون مطلقا من تجارب التواتين ابدا لا يخافون مطلقًا من تجربة هذه. إذا قالي ألا جربك ألا مرحبًا بك أنت اللي أعطي راحة في المستقبل مش هتؤام من أنت اللي وقعت راحة. يعني أعطي راحة يعني أعطي إنك بقوة الله التي ستحارب عنه. قاله جرب لا ما حاجة ولا حد تعال جرب من فعلا اجرب نفسك شوفها تسنت على ما تنتعب يستجرب اللي اقادت يجرب نفسك يستم بيجرب نفسك الوطنة ولا كايزة. يجرب المسيح جربة تجارب متنوعة وتجارب متعددة فالكتاب شرح لنا ثلاث تجارب لكن هي تجارب كتير لأن في الانجيل بيقول شركه الى حين يعني ارجع لتان فالكتاب تكرار فهو هتتكر الشيطان يعني التبرد على جبل الجيل الاولى الى الاخيرة ما يستعطي فكره تجربة المسيح في مبتة لا أبدا بالتدارد من منعي المتولد حول المتولد والنجم بتاعه ظهر في المسيح والملائي كبيرة كله بيسبحوا اشتبهم الله حكايته اهدى حكايته حكايته وإذا به يخيض هيريدس وإذا هيريدس يقتل جميع الأبصال ويحاول يقتل المسيح نفسه تجربه اللي بيستجربه تجربه وكعب الغلب ليشي المسيح رجاله هنا تنفسه ما رأى لكن تجرب يعني من الأول هو يحب كده بيستجربه وبعد التجارب على الجبل مجال تجارب كتيرة جدا تجارب استخدم فيها الكتب والفريسيين والناس الذين يريدون ان يصطادوه بكلمة والذين يريدون ان يقتلوه والذين يلفقون حوله تهما لمر حبيل منه في <تصفيق> التجارب بكثيرة حول الله لا يخافون من التجارب كل التجارب بكثيرة ونعمة ربنا برضو كثيرة في اتنين نشيل مع بعض منه غاية كل التجارب وبعدين سارته الى حين حتى على الصليب علم لو كنت ابن الله انزل من على الصليب تجربه زاي نعلّل لو كنت ابن الله حول الحجر قلب، علّل لو كنت ابن الله أنزلنا الصليب. لشيطان أحياناً ينطق على قلب أعذر طريق ميّت. لما سواه مرة بيتكلم عن صلبه وغطرس أمل حاسات يا رب، قال لي اذهب عني الشيطان. بكل ما علّها الشيطان على قلب غطرس. فالجلسة عبرين ذات المشيطان يتكلم على ذات المفكر وذي تبقى مشكلة هل يزمن عني يا خيطان كل سمع هي من نور اجلع لكم فتكت الله دالله وعطين وما ليس الله حواليه وهذا من في الورس وراحوا لك اللي منه يعني جرده عايزة قد اتفرر ايه الحكاية تحت أي في تجارب المسيح تجارب متنوعة وتجارب متعجدة وملاحظة اقولها هناك فرق بين التجربة وبين السقوط. الشيطان ألقى ثلاثة أفكار لكن المسيح لم يقبل ولا شكر منه يمكن الشيطان يجد أفكار الأفكار لا تعتبر ثقوطا إنما الثقوط أن الإنسان يقبل الشكر ويرضى به ويستسر له لا ثقوط لكن يجب أفكاره جمعا ده ممكن وانت بتسلي يقول لك اشتساني يقول لك مفيش ربني وانت بتلبسه هذا الابن الروح لك هو وان ينتبه ده يوشي يرمي جزار وعفكار, وعفكار وعفكار ومساعر وحياة في كل حدة يقول العيار اللي ما يتبش يدوش الفكر اللي ما يخطى عليه عمل عام اللي قال لي في في طب أنا خدت شوية دول فهو ما بس هو تطعبه إذا قالت فكر غريب جدا وأتعب إيمانك الشيطان ومعنى شغلت ما معانا دنيا من فكر أول حاجة يرجوه الشيطان يشتغل إذا شكوك هنا وهناك كل الشيطان بيشتغل صارت في كدر ولا يزن ولا تعبير ولا تهن صارت من خليم آدم وحوة حتى قال لكم الله لا لك تأكله هو قال له يعني يقول لك برضو قل برضو انت كنت فل وذن المطيع برده قال له برده انت قاعد تايه ومتلخص الله ادم الخرق اصابك كتير ويب ايدك من الحجره وكل ان المطيع اللي الخرق اصابك كتير كل الحجاره دي ممكن تبقى في جيبك اكل برده يعني جبل مليان حجارة وانت تقدر تحملها كده يعني خير كتير لكن الله بحوله في فتة أعظم لو كان ربنا بيحبك فما يخليك تاكل من الشجرة دي إذا نجد المسيح لو كان القابل يحبك ما يكون للشجرة بأخير شبك هو بيحبني ومستخل للشجرة دي وهو بيحبني ومشاكل مشتبه الشيطان بيصور ان محبة الله في انك تأخذ منه ويعطيك شيئا بالمسيح الله لا المحبة لله في ان تبذل من اجل الله وتضحل من اجله بشيء وتضيع من اجله شيئا لما انا ادى عنق من اجل يا بنت السخان ده ياخد ياخد ياخد دي ياخد, ياخد ياخد ياخد بيقول لي خد خد خد شجرة. خد كده خد علسه خد محرشة. خد شبش. خد معايا خد شبش. خد يا ربنا انا كنت جنب خد لا يا امي هي تظهر في العطاء ليس في الأخ مغبوط هو العطاء أكثر من الأخ ما الشيطان هو اللي قمت بمغبوط العطاء رفضي ما يعطيك في ميه ما يعطيك في ميه ويشارك فيه بار ربنا يحب أن يعطي روحيات لي يعطيك الأبدية يعطيك النقاوة يعطيك العطاء لا يعطيك مش يعطيك الأرض، لا يعطيك العتة، يعني يعطيك أنصافه، يعطيك أن تبذل، يعطيك أن تطرق. قرية آدم هي قرية الم قرية الشتاء مع آدم كان القرية ومع المسيح برض. فالسفن روح وشاك المسيح لترى ده من نوع هذا محوى ونوع تاني ده من نجربه نجد في نبضه نجد هذا قلوه لكل نقول له ده ولا لا خواء لما سمعت حكاية الاكل اكلت المسيح لما كل حكاية الأكل هل ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان؟ بل بكل كلمة تخرج من سما الله. الشفام لا لغة جديدة اسمه اللي خليها. ويتكلمني بالآيات. يخش معه الآخ. وضع قيد المسيح أمام الشيطان من هجم. روحيا لكي يشعره هو بكم ما يجب لك واحد يقول لك ربنا صيدك ربنا صيدك لو كنت ابن الله ما كنت يتركك في المشاكل العائلية اللي انت فيه لو كنت ابن الله ما, في ما كنت يتركك تسقط وما تضيبش مجموع لو كنت ابن الله ما كنت يتيبك تعبان من النحية المالية لو كنت ابن الله كنت أعطيك كذا وكذا وكذا هذا المقياس المادي أرفضه المسيح لرفض تجربة المسيح أنه مقاييسه مش مقاييسه المقاييس الروحية هي أن الإنسان يحوى بكل كلمة تخرج من فم الله خذ بإنجا اللي فعمله من إذن تحول الحجرة خده ما لكن أنا مش عايز من إذن أتحول الحجرة خده ما لكن أنا مش عايز لأنني لا أريد أن أبهل ملكوتي على مبدأ الخد هل من أبهل المهدد تجربة الخده أن يبهل ملكوتي على الخد زي واحد يروح يحسر في حتة تقيرة ان يجيهم خل ويجيهم ملابس ويجيهم هدايا ويوكلهم ويشرفهم للطريقة رفنسة ممكن نشتغل ويقلب لكن جبنا رفض الطريقة لجلال نحن لا نفت بالنازل الخل ليه طريقة العالم وطريقة الشتان هدفت ناسي تديني امامه لا ربينا ما ينعمل في ذلك ربينا يقولك أديك طريق تحمله وتديني إيمانك إنه لي يجهر حبك ولذلك أولاد الله عقواه لا نفع فيهم الكرب لا نفع فيهم التريق ينتبع في الفق ينتبع في السعب ينتبع في السعيد ينتبع في ضيقات كثيرة ينبدي أن نرضيها لقوس الله مش قابل كل مش قابل كل الطريقه دي يا عربها على المطيح بالاستعاب شيء ده تحلل الحضاره لقد تشبع العالم والعالم كله إمتلئ فراغ لأنك أشبعت العالم النسوح على الشهر الشتاب المسنع كون انك انت عايز تحيط رسالة السليب جلاء تحيط رسالة السليب جلاء هستطيع ان املأ العالم خدهم ونتبعوني وفي الحقيقة بيصبعه لكل وليس الله لمن هذه أقول لهم في العالم يكون لكم ضيق. هذه أقول لهم تقوم عليكم أمم ومنون هذه أقول لهم ادخلوا من الباب الدنيا هذه أقول لهم من يدعني يحمن صريبه لكن مش هذه أقول لهم اصبعكم تنجل لا ينشترق لا نفع بناء خاطئ لا بناء خاطئ هو تتكرر ثلاث سنشر الإيمان لا إن ثلاث الشبع بالمادة ومحدة المادة وليس الإيمان هو تتمنع الثلاث لأ الإيمان راح. إنه سحبنا فيه تعثر إليه. بعد ما أذبع الجموع بالخمس كذا الثماثين، قول الناس إنه يتقبلني ما خلاص بعير الحكاية يعني هو وافق ولا لأ. عليهم أنتم أثنت من الخضرة ثلاثة، جين فاسق شغير يطلب آية ولا طاعت له إلا آية سنا النبي، زي ما ينام. عدى ثلاث سيام في الأرض ابني الإنسان الأبد ثلاث سيام في الأرض حضره ايه ده؟ بقنا فرحمين دينك وبدعم المالجات وتلنا الدنيا خد وسيجي تقليني أبد ما كلام ده؟ مش هنتحول عن رسالة الصليب أبدا ان كان الله يدعونه الى رسالة الصليل بالصليل نبعه وبالصليل ننفسه لكن لا نتحول الى في النباح المادي والرضا المادي في تحويل الحجار الخضر جاي الإنسان عادي عن طريق ربه وقال لي انا انضحك لك مزموح وحطك لك عروسة لك بيت وزيب لك وتبقى فقط المسيح وقال لي أنا عايز كليل احمله واتبع المسيح هو دا الإيمان وهي بقى رفض كثير الحجارة قدر لو كنت ابن الله ماذا نقول لك من كده لما كابن لله هستطيع أن أحول الحجارة إلى أولاد لإبراهيم أنها تبع الله قادر أن يكون للحجارة أولاد لإبراهيم مش مجرد خذ لكن هاتين يتحرك لكن مش عملها جديد معلش احولهم الى حجارة حية مدنين بك روحي زي بالمعنى الروح الشتان بيقطوح اقترحات المسيحنا بيقبلها الشتان بيع العالم بتجربة الحب وما زال يبيعهم ما زال يفجر رغاحا ماديا هنا وهناك مجال يرجى الجهة الشرق وغرب يحول الرسالة عن خليب المسيح الى المادة والنجاح المادي. لو كنت عدم الله قل ان تسير الحجارة خبزا أن الخبز مش اللي ينردح العالم مش اللي يحيي الإنسان يحيي الإنسان بكل سلمة تخرج من ثم الله وهكذا المسيح حول الموضوع إلى طريقة روحية نحن يحيي في طيب لطيب في طريقة المسيح في الرفيق في المعاملة اشتسمي اين بحول الحجرة خد يقول لك يا واد يا ماد يسع المادة وسع الخز انت تقول لي كلام زي كده انت رجل شهير حل شهي. عدده المسيح رفع المناقشة الى المستوى الروحي دون ان يهاجم المستوى المادي هل ليس من خز واخذ وحيا الانسان بل كن كلما تخرج من فم الله رفع الموضوع الى المستوى الروحي ليه طريقة المسيح المسيح حتى مع السلسان لنعي تخوص ابدا سابر. السابر السابر هات لما تجرع عليه قال ليس جدي قال ليس جديس سخط سخط خيره لكن في الاول سابر وهو الموضوع الى المستوى الروحي الشيطان لحوح لما وجد التجربة الاولى لم تنفع دور على تجربة تانية ولذلك اذا في لمحاربة خطيلة لا تغسر عبدا ربما الشيطان يجهد لك ميزانا اخر محاربة فيه يضحت في خطيلة الجسد لا يجيب لك خطيلة الفكر وزحت التهوة في جاسة جاي بجيب للتهوة تعز بالمعيشة الشيطان لحوح ومهما فصل ما ييأس آبادا من المعنى ما ينكسش ينكسش كل هذا يعني منك فيش. منك فيش يسأل في مجرد حالك بالكذلك اللي عجب الجسيرة تتجاه تكتير من الشيخ الصدر كذلك